لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون سلام على من حسن ودم والتراب كم فوروا هو نسجر والقنال خطي عشور وفي قلوب من وآلا قبرو السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبى الأئمة يا سفينة النجاة وعين الحياة ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأت إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربل البدار البدار فنيتم ما بين بيض الشفار يوم جذات بالطف كل يمين من بني غالب وكل يساري لا تلدى شمية ان تركت يتدبق قراري تعطئ الروح تعطئ الروح سان راس حسين فوق القن الخطاري لا تذوق المعين واقضوا ظمايا يعني لا تشربوا المايا لا تذوق المعين واقضوا ظما عدا ضامن قضا بحد الغراري انزار النور وهو برودتهاني فحسين على البسطه لا لا لا تمد عن الشمس ظل <تصفيق> إن بالشمس مهجة المختار إن بالشمس مهجة مختار ايها احق ان لااتكفنوا علويان بعدما كفن الحسين الذارين لا تشقوا لال فهر قبور فابن بلا اقباري. بعد شوف البيت هاي هاي جاكيولا. هد تكون عن نسائكم كل خدره. صاير? هذه زينبون على الاكواري. هذا اللي ما نقدر عليه يا شاعر. اوالي ايي سمعنا سمعنا اليوم تجي اي اي قولها لا تستحيها سمعنا اليوم واه يا حفر قبار وبصلك فاء يا يا بج والله تلعيب عليك الخاين السان والله على ابراس الاسنان ايه على ابرا ابراس والله لمانت البدل معزوم وزياده تصير زلزال الناس اللي تفزع وناس تجيب شيالايا ابو السجاد تجهيز يدوس الشمور بن علما يا يا مصيبه على الشيع وجميع والله شفنا الميت ليه من مات قم قوا اوف جملة جميع الناس مغير الشهيد. احسين ايدانا يسبلوا وجمال قطاع. ليدان يعدلون الى القبلة وقطعوا من احسين الر. الليلة جمعة. خاطرك تزور الحسين الليلة يلا خلنا نزور خاطر ازورك ها خلنا نقول الى الزوار يلي عند قبر الحسين بلغوا سلامنا يلي تزور حسين بلغ لي رسالك وصل غريحة وخل دمعك باشوف شوقك الى الحسين اش قد يوصل اي اللي تزور حسين بلغ لي رسالة وصل ضريحة وخل دمعك بنهمالي وسئل صدق داس الشمر صدر بن عالو هبر وداج وشاء الراس فوق عسى يلي تزور حسين بلغ لي تحية وصل ضريحة وخل دمعاتك جريم وسئل صدرك رضة اعظامة لاعوج ورضضت صدره وطشرت منه الاوصى يلي تزور احسيان خل الدميع حتى آن وسئل صدق خلوه حارف غير اكفان وسئل عقب عين اسجر بحالات النسوان يقولون وداع سبا يا فوق الاجماع يلي تزور حسين خلي الدمع جاري وش صدق لبه وعظام بواري وراسك رجع للجسد لو طل في البروري. ما ينعرف راسك باي بلدة يا سردة. شقد مش تاقد زوري الحسين انت? اسمعها. من شافة عيون المنارة وقبة حسين. هاجة احزاني وسالت الدمع من العلم يا ابا عبد الله من شافة عيون المنارة وقبة حسين هاجة احزاني وسالت الدمع من العلم من عاده الزوار تستاذن الرحمان تقول ادخلوا يا الله والزهر والكرار والمصطفى العدنا سيدي وانا من الله فاجاتك بلا استئذان مشتاق لك يا ابو عبد الاسمح لي وعالم لله فاجاتك بل استئذان اهتف ونادي لنصرتك لبك يا حبيب. الامر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رواى بنو أسد قالوا لما أهال زين العابدين التراب على قبر والده اختخطى باصبعه على قبر ابيه هذا قبر الحسين بن علي بن ابي طالب الذي قتل عطشانا غريبا بشاطئ الفرات طيب مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد يمكن الامام الحسين ما حصل له تشيع في عالم الارض لكن نحن نعتقد ونقطع هذا مضمون الروايات انه ازدحم على نعشه ملائكة السماء كل الملائكة تتمنى تستلم نعش الحسين هنيئا للملائكة يقولوا بنو اسد كنا نتفرج على القتلى واذا بفارس عنا لنا وصل الينا من انتم قلنا نحن بنو اسد جئنا نوار هذه الاجساد لكن علتنا الحيرة اجساد بلا رؤوس غيرت محاسنها حرارة الشموس خفنا من السؤال غدا قبر من هذا ما نعرف شنقول لهم? لكن من انت? قال انا حجة الله عليكم علي بن الحساسة. اظلم الله لك الاجر سيدي احسن الله لك العزا. يقول ابن اسد جاء الى قبر ابيه وتمدد عليه طولا بطول. وهو ينادي وابتا ومصيبة يقول بنو اسد لما اجهش الامام على جسد والدي نزل الى المعركة وجاء بقطعة من الحدي نظرنا اليها واذا بها سهم مثلث ثلاث شعب قلنا لهما هذا السهم قال هذا ثلثا كبد ابي الحسين وضعه عند الجسد وعاد مرة اخرى وجاء بكفي ابي عبد الله يقبلهما ثم عاد ثالث وجاء بقطعة صغيرة يقول شوف نبي حالة يكثر تقميلها يضعها على جبينه واخرى بين عينه. قلنا لو يا ابن رسول الله ما هذه القطعة. قال يا بني اسد هذا خنصر العسين. لما اكتملت اعضاء المقطعة واشلاء الموزعة. وضع الامام يده تحت ظهر والد والاخرى تحت قدمه كلما رضعه من جانب تناثر من الجانب الاخر فقال لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون اجركم الله نادى الامام يقوم علي بباريه جاءوا له بباريه واضعه فئة جمعوا لقطعت باريه وجمعوا ولفى يا العمايا النقشة. وحطه بوسط قبرايا يا ولي ون. وشم ابن احراء وبالضمى يرتشت بنو اسد سيدي ان نعينك على حمل والدك. قال لا ان معي من يعينني. الرسل والانبياء والملائكة ها يصطفون لحمل نعش الحسين. يقول بنو اسد لما ارتفعت الباري عن الارض سمعنا صوتا من السماء دوي الكل ينادي الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله شيع الحسين وضعه الامام في قبره يقول بني اسد اطال البقاء ظللنا انه مات على جسد ابيه اشرفنا من فوق القبر رأيناه قد وضع خده على نحر والده وا هو ينادي امم اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره بنور وجهك مشرقه الى ان يختار لي الله الدار الذي انت فيها مقيم انا الصاربي يا اولاد ربناس شيبتك جساد بالخل ان ذا استاله لو جسد ورأس صارت لمكانه يقول الامام لما اردت الخروج من القبر سمعت صوتا من نحر والدي يناديني بني علي والسدر ضيئي على صدري فواريته على صدر الحسين ثم اهلت تراب واختقط على القبر هذا قبر الحسين بن علي بن ابي طالب الذي مات عشانا غريبا بجانب قرى ثم انطط على العلقمي بعد دفنه الى الانصار وبني هاشم وعلي الاكبر وحبيب يقول بنو اذ راينا الامام كب على قطعه قبلها واخذها ثم اتجى الى مكان اخر وانحنى على قطعة قبلها ولما وصلنا الى المسنات رأينا بطلا طريحا قطيع اليسار واليمين مقطوع الرأس لكن يقولوا شفنا عجبها كان اللواء ممدد بجانبه ونظرنا الى مقبض الراية قد حفرت اصابعه فيها ما قدر اشيل الرايه الا لما قطعوا وكفينا الله, الله الله الله الله الله يا, يا ابو فاضل يا عمي يخلف عياك يا الهي لو علموا ووار وانشر سهفك الفتاك هذا وادك والمات شيل الواد نايم يا ذو خرز يا نبو ملثوما وراه الثرى وعاد الى الكوفه هناك المصيبه زينب شافت ابن زياد يهدد الامام بالقتل. لما غاب عن ناظريها كادت ان تموت. اول ما وصل الامام زين العابد ابن اخي يا بقية الباقي. قطعتني يا تقلبي. اين كون? شا يا عمم نبهر لساعد قل لي تنت غايف وين? سماعة وزادت احزانا واندي مسالة دموع العلع والله قال الاغبت عني اتش يم جسم ابو حسين انا رحت الوالدي شفته ثلاثة ايام فارقته يا عما ود بنت جدة ورمي علب السام على صدره والله زي انا بسمعته وصراحات انشدك يا علي نشداك ش عند جيازة يا ابن عادة الميت يصير على الترب خده يا ابن شلوان يا ابن شلان ادفنت ابوك حسين يا عم ورأس ما عنده سمع امي توهل دمع قل او مختلف وضعه علي الاكبر ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يا عم بدال خد حسين صار على الترب نحرة. وخبرج بعد يا عماد فانت انصار خوج حسين. كل او كل قلبي تو وعساك ان شاء الله تامن تسال عن من زيان اب سمعت وصاحات علي الاكبر دفن تهوى تدري بوالدك يحب شباب وفرقه صعبه يقولوا من صدع قلبه يا عم ابدأ الخد تحسين يا انصار على الترب نحرى وخبريت زيلت وت وتحسرت زيانك ونادت والدمع يجري ان يبني على السجاد ضاق من الهضم صدري باقي واحد ما سألت عنه انشدك انشدك عنه مفاضل اخو يلي كفى الخدري اسمعت سأل عن شنو? اسأل شلعت السحب من غيره. جبت وياك جبينة. اشوفك جيت وما اجبت وياك جود ورايت الخضرة بيت الدعاء واسألك الدعاء وليب الاردة نشتك ماي شربت والله يا بخيت قلب له تركت حسين عطشان والله يذابن اردن اشدك رد علي عطشان اخيل شرب قطره امي يا من دفن تنجان رشتل بنيا بل كتر دروحه ترى وما تعطشان بل كتر دروحه أراهما يتعايا أكشى غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي العلا إخواني أتقدم بشكر جزيل إليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا على حضوركم وإعطاء هذه الثقة أنا ممتن لكم كثير ولربما ما كنت أستحق منكم هذا الاهتمام أسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم أسأل الله أن يوفقني لخدمتكم كذلك أخص بالشكر إلى كل منع في الأيام الماضية في جلوسه في خارج الحسينية وتحمل عناء البارد والشتاء والمطار له الشكر الجزيل مني من الإخوة والأخوات حفظكم الله جميعا أتقدم أيضا إلى والد العزيز أبو أحمد من الله عليه بالشفاء والعافية وأولاده الكرام إخواني الذين أيضا حفوني بعطفهم وعنايتهم وكرمهم أيضا أشكرهم شكرا جزيلا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح أسأل الله جل وعلا أن يقضي حوائجكم للدنيا والآخرة أن لا يفرق شملكم هذا إلا بقضاء حوائجكم أسأل الله أن يمن على مرضى المؤمنين والمؤمنات ومرضاكم بالشفاء والعافية أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة وأن يجعلنا من أولادي وأنصار الحسين عليه السلام وأن يجعلنا حسينيين إلى الممات إلى يوم القيامة اللهم ارحم موتان وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع نؤدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات